ااه ااه ااه ااه ما فوق العلقم والجود ما زالا والجود ما زالا أنا بعدكم في غربتي عانيت أهوالا عليت لالالا تبكي عيني بي يا حام يا الضاعني بشياطين قد ساو ودوا يا كافلي ماتي يا كافلي ماتي تبكي كعيني بالدمي يا حام يا الظالي بسياطهم قد يا كافلي ماتني يا كافلي ماتني بحماك جئت لك البلاء ضمن المصائب والبلاء عباس زينب دمعي هنا سعالة دمعي هنا of awesome. أحس الحسين معي سراه والرمح يبكيه والرمح يبكيه مفجوعة عيني تراه جرحي يواسيه جرحي يواسيه وَسُيْ حُسَايِنْ مَعِينْ سَارْ وَالرُمْحُ يَا بْكِي الرُمْحُ يَا بْكِي طافوا به ومشاوا بنا كي يفجعوا زهراء يقتعد شمر ضاعنا ليزيدهم اسراء ليزيدهم اسراء طافوا به ومشاوا بنا كيف ليزيدهم أسرا ليزيدهم أسرا والحزن يغلي في دمي قلبي تجمع في فمي شاني صار للهدى وكلاهما صار لا عانيت واه هذا الفراق دموعه اماه يا هجريك اماه يا هجريك وHANATALLA YAKDHLUUHU YA يا NAHRI YA MALIKAN NAHRI HADAN FURAN TADMUUHU AMMAUHU ان تعاليك يا مالك النهر يا مالك النهر هذه هي تمامكم معي هذه حكاياها تحكي لكم عن ما وتبث شاكوى هذه التعامكم معي هذه حكاية تحكي لكم عن ما تمعي وتبث شاكوى وتبث شاكوى اشلاقم عيني ترى الله فوق الثرى الله بيني وبينكم الردى في كربلا لا في كربلا